علمه شديد القواب مروة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاد قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يراه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 أثر أنتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة ضنزى إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها السلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أَمَّنَ الإِنسَانُ مَا تَمَنَّىَ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِن ملك فِي السَّمَاوَاتِ لَا تغني شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَّا تَغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَن بَعَثَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ ويرضى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 فأحرض عن من تولى عن ذكرنا ولم نرض إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتبى ولله ما في السماوات وما في الأرض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 هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجمة في بطون أمهاتكم فلا تزفوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقاك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 وَأَنَّ سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الْأَوْفَى وَأَنَّ إلى ربك المنتهى وَأَنَّهُ هو أضحك وأبكى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 هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحبيث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا